سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم Słuchaj, Panie Komisarzu, Słuchaj, Panie Komisarzu,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 الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين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 119. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين مِنَ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض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 129. فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 121. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 122. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلق فيها من كل زوجين من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 شَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِيْنَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِم رَسُوْلًا مِنْهُمْ أَن يَعْبُدُ اللَّهَ أَن يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءٍ الاخره وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون, يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وعظاما, وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 117. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا 119. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 110. ثم أنشأنا من بعدهم آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 127. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا كُلُّ حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرۡهُمۡ فِي غَمْرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ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 ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله، أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.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 118. أجأروا اليوم إنكم لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون 111. 119. أم لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 111. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 121. وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن هذا من قبل إن هذا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 وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا اي هو قائلها ومن ورائه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم إذ يوم إذين فمن ثقلت موازينه لَحُون وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا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 119. فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ خلقناكم عبثا وأنكم لَا لا ترجعون اللَّهُ فتعالى الله الملك الحق لا هُوَ رَبُّ هو رب العرش الكريم مَعَ ومن يدعو مع الله بُرْهَانَ آخر لا برهان له به فإنما فإن لا حسابه عند ربي لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحم